أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مَّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آَيَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِنْ دَاءٌ ثبت في الأرض ولا طاير يطير بجناحيه إلا أمم نمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون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 قل رأيتكم اتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن من وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 إن اتبعوا إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي لعما والبصير أَفَلَا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغبات والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء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 قُل لِّنِي نهيت أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَطُّ ضَلَلْتُمْ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ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 حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله موليهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون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 مبين. وكذلك نريد إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي لَمَّا أَفْلَقَ قَالَ لَا أُحِبُّ لَا فِلِيد فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قال لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِ رَبِّ لَأَكُونَ النَّمِنَ الْقَوْمِ الظَّالِدِ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَكْبَر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 وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدين ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ إِنَّ عِلْمَهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فأي الفريقين أحق بلمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم لمن وهم مهتدون وتلك حجتنا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 فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ قْتَدِهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا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 لأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون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 نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا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 سبحانه وتعالى عما يصفون بذيع السماوات والأرض لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إلا هو خالق كل شيء نعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه لبصار وهو يدرك لبصار وهو اللطيف الخبير قد جاء أَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنَ بَصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَثَ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيهُ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتبع ما اوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا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 بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إن ملايات عند الله وما يشعركم